لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب عندما تشتغل الأضواء بالمفترق بصفة عادية يجب علي احترام الإشارات الضوئية الضوء البرتقالي يشتغل من بين الأضواء الثلاثية يعني التوقف إجباري يعلن هذا اللون أن الضوء سينتقل إلى الأحمر لدي مسافة كافية للتوقف بكل أمان